شرح السنة للإمام المزني الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال العلامة المزني رحمه الله تعالى العلو عال على عرشه في مجله بذاته وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور وهو الجواد الغفور يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه عقيده ابي بكر المزني معلوم ان العقائد هي التي يعقد عليها القلب وهي التي إذا أتمكنت في القلب لم تتحول ولم تتغير كأن القلوب تنعقد عليها حتى لا يتفلت منها شيء ما كان هذا الإمام الذي هو أبو بكر المزني عالماً ومشهوراً وله مكانته وهو تلميذ الإمام الشافعي وهو الذي لخص كلامه ولخص فوائف تواه اهتم العلماء من كلامه ا فيما يتعلق بالصفات فمن ذلك كلامه على العلو وهو صفة فعليه لله تعالى يقول هاهنا عال على عرشه ا في مجده بذاته وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور وهو الجواد الغفور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يحرث على سجع الكلمات لأن ذلك أوقع في النفوس أثبت العلو وأنه علي بذاته ذكر العلماء أن العلو ثلاثة أنواع علو الذات وعلو القدر وعلو الكهر فعلو الكهر هو علو الغلبة ومنه قول فرعون أنا ربكم الأعلى هل المراد أنكم مرتفع فوقهم أليس كذلك وإنما يريد أنا العالي بقوتي أنا الأعلى بغلبتي أنا الأعلى بمكانتي الله تعالى يوصف أب أنه العلي أب قدره والعلي بقهره حلو القدر اتفقت الأشياء في أن هذا أعلى من هذا أنت تقول مثلا الذهب أعلى من الفضة بمعنى أنه أرفع مكانة وأنه لا سواء بينهما فاذا قلت مثلا مماثلا مشبها بعض الناس تقول فلان أعلى من فلان ان تقول مثلا ابن تيميه اعلى من السبكي يعني ارفع مكانه وتقول أحمد بن حنبل أعلى من ابن أبي دؤاد يعني أرفع مكانه وأفضل منه الأنبياء أعلى من الأولياء الصديقون أعلى من الصالحين أرفع مكانه هذا علو المكانة، علو القدر، وأما علو الغلبه فيراد به الكهر والقوة. إذا تقول مثلا الملوك أعلى من الرعية، يعني أقدر عندهم قدره. كذلك تقول لانسان سليم سليم الابى هذا أعلى من فلان اذا كان احدهما مقعدا عاجزا والاخر صحيح سليم فهذا اعلى من هذا ثم تقول ايضا لمن كان مرتفعا اذا قلت مثلا هذا البناء اعلى من هذا يعني ارفع بناء مثلا من دور واحد وبناء من ثلاثه ازوار او عشره هذا اعلى من هذا هذا يسمى علو الذات كلها ثابتة لله تعالى والأذلة على ذلك كثيرة قد أوصلها ابن القيم رحمه الله إلى واحد وعشرين نوعا في المئنونية جعلها أنواع بداها بايات الاستواء لما ذكر ان العلو قال اولها استواء الرب فوق العرش في سبع من استواء الرب في سبع اتت في محكم القران منها استواء الرب فوق العرش في سبع اتت وحكم القرآن وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في القرآن لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يعلم ليحمل الباقي عليها وهو في امكاني يقول انها تواترت وتتابعت بدون لام اللام التي زادها المعطله قالوا استوى استولى زادوا فيها لاما هذه اللام زائدة فيقول يا ابن القيم نون اليهود ولا مجهمي فيكما نون اليهود يعني في قولهم حنطه بدل الحنطه نون اليهود ولا مجهمي هما فيوحي رب العرش زائدتان فاضطردت هذه السبع بلا لام ولو كانت بمعنى اللام لجاءت في موضع واحد هذا الكاريح هذا على هذا الموضع الاول في سوره الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش والموضع الثاني في سوره يونس ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام والموضع الثالث في سوره الرعد في قوله تعالى الله الذي رفع السماوات أبي غير عمد ترونها ثم استوى على العرش والموضع الرابع في سوره طه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى والموضع الخامس في سوره الفرقان في قوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا والموضي يجدع الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام هم استوى على العرش والموضع السابع في سوره الرحمن في قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء علم والذي خلق السماوات والارض في ستة أيام هم استوى على العرش علم ما يلجو إلى آخرها فهذه مواضع ذكر الله تعالى فيها الاستواء فدل على أنه مو... أنها صحيحة بأنها أدالة على هذا المعنى الذي هو العلو وفسرها السلف وفسرها العلماء بأربعة معاني <تصفيق> وكلها اعدالة على العلو نظمها ابن القيم بقوله ولهم عبارات عليها أربع قد حررت للآد إصدره بال <تصفيق> ولهم عبارات عليها أربع قد حررت للفارس الطعاني ويستقر وقد علا وكذلك ارتب الذي ما فيه من نكراني وكذلك قال صعد الذي هو رابع وابو عبيده صاحب الشيباني يختار هذا الكول في تفسيره او لا أو أدرى من الجهمي جهمي بالقراني والاشعري يقول تفسير السواء بحقيقة الثولى من المهتاني فهكذا يقول أهل السنة يفسرونها استوى بمعنى السكر استوى, استوى بمعنى على استوى بمعنى ارتفع استوى بمعنى صعد وذلك دليل على أن الاستواء معلوم في قول مالك الاستواء معلوم يعني مفهوم يفهم ويعرف ويفسر ويترجم من لغه الى اخرى فهو معلوم فلذلك قال المؤلف عال على عرشه اي فوق عرشه كما يشاء فكرت هذه الايات على اولئك المعطله فمنهم من قال اسكتوا عن معناها ولا تفسروها مع اعتقادكم انها لا تفيد العلو واخرون حرفوها. وانكروا العلو الذي هو الاستقرار على في الكلام أنه يرد عليه كذا ويرد عليه كذا كما فعل ذلك الرازي في تفسيره الكبير والرازي من الأشاعرة وله كتاب اسمه التأسيس التقديس وهو الذي ناقضه شيخ الإسلام برد مطوع اسمه ناقض التأسيس فلما جاء على هذه الآية من سورة العراف أخذ يريد عليها يرد على كذا ويرد على كذا أمور أكليّة. فنقول ما لكم وللتدخل لا تتدخلوا في هذه الكلمات لا تتدخل فيها أمرها إلى الله تعالى ولا تقول إنها تفيد كذا وكذا. الله تعالى اثبت هذا الاستواء، ثم اخرون تاولوا الاستواء بمعنى الاستيلاء استوى يعني استولى وجاءوا ببيت مكتوب نسبوه الى الاخطل النصراني انه قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف اود من مفراقي وهذا اولا أنه مولد هذا الذي قاله ليس من العرب العرباء وثانيا ان هذه الرواية خلق ان استوى انه قال قد استوى اي لم يعد قد استولى لم يكن قد استوى وثالثا أن معنى التوى يعني ارتفع واستقر على الملك وعلى العرش يعني على سرير الملك ثم قد أرطل أرطل الأشعري الذي ينتسبون إليه أبطل تفسيرهم في استولى فيقول لو كان العلو بمعنى الستيلة لم يكن فارق بين العرش وغيره هل يجوز أن يقال استوى على الجبال قد استوى على الأرض قد استوى على البيوت قد استوى على, على الأشكار قد استوى على الحشوش تعالى الله هذا لازم قولهم يعني أن الاستيلاء ليس خاصا بالعرش على قولهم بل استولى على كل شيء والله تعالى خص العرش بالاستواء عليه إلتلك آخرنا مثلك آخر فقالوا العرش بمعنى الملك استوى على العرش يعني على الملك فحولوا العرش بهذا هذا وانكروا وأنكروا أن يكون هناك عرش مخلوق كبير أقد ذكره الله وعظم شأنه أمره أنكروا ذلك نقول إن الله قد أثبت العرش في آيات كثيرة فمنها يقول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أتظنون أنهم يحملون الملك يحملون العرش وقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش هل يقال حافون من حول الملك وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون هل يقال يحملون الملك وقوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش هل يقال ذو الملك وقوله تعالى فان توالى فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقوله في سوره النمل الله لا اله الا هو رب العرش العظيم فالعرش في الاصل السرير العظيم الكبير الذي يجلس عليه الملوك وقد ذكر الله أن ملكة سبا لها عرش ولهذا قال ولها عرش عظيم وقال سليمان أيكم ياتيني بعرشها وقال أنكتر لها عرشها وقال فلما جاءت أقيل هكذا عرش كي فذل على أنه سرير عظيم يجلس عليه الملوك وكذلك يوسف لما جاءه إخوته أكان له مكان يجلس عليه قال تعالى ورفع أبويه على العرش فكل هذا دليل على أن العرش مخلوق وأنه عظيم كريم وصف بالأظمة في قوله رب العرش العظيم وصف إن كان الكرم لله رب العرش الكريم وصف بالمجد هذا ذو العرش المجيد فعرف بذلك أن العرش مخلوق خلقه الله تعالى أول ما خلقه كان على الماء يبقى قول الله تعالى وكان عرشه على الماء وسئل ابن عباس على أي شيء الماء فقال على متن الريح وأنه خصه بالاستواء عليه ثم يؤيد العلو أدلة كثيرة إلى يحصى عددها فمن ذلك الآيات التي فيها العلو سبح اسم ربك الأعلى أنك الأعلى الرفيع أنك ربه الأعلى كذلك العلي وهو العلي العظيم إنه علي حكيم وكان الله عليا كبيرا العلوم يقتضي الارتفاع عليا أي رفيع فوق خلقه وكذلك آيات الرفع أمر بنا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الصعود لا يكون إلا إلى أعلى الكلم الطيب يصعد إلى الله يعني يرقى إليه وكذلك العروج تعرج الملائكة والروح إليه العروج لا يكون إلا إلى أعلى إذا برى الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يعني يرتفع إليه كذلك الرفع في قوله تعالى العيسى أني متوفيك ورافعك الي هل يقال إلى ملكي رافعك إليه وكذلك قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه هذه أدلة واضحه على أن الله رفع إيسى إليه يعني إلى السماوات الله تعالى فوق السماوات العلا وهكذا أيضا آيات الإنزال الإنزال لا يكون إلا من فوق كوله منزل من ربك نازل من الأعلى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل من ربك منزل من الله أي نازل منه أليس النزول دليل على اثبات الفوقيه لله تعالى كذلك من الادله اثبات السماء أمر بنا قبل اي قليل قوله تعالى امنتم من في السماء امنتم من في السماء ان يخشى بكم الارض ام امنتم من في السماء ان عليكم عاصبا اثبات ان الله تعالى في السماء يقول العلماء ان في بمعنى على في السماء يعني على السماء تاتي في بمعنى على كما في قول فرعون ورأ أصلب أنكم هي جذوع النخل، المراد على جذع النخل. وكذلك ذلك قوله، يسجه في الارض أي على الأرض، ليس المعنى في جوفها. وقيل إن السماء بمعنى العلو، آمين ثم في السماء يعني ما في العلو. كثرة الأدلة في إثبات أن الله في السماء كما يشاء في الاحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء صرح بأن الله في السماء وكذلك قالت قال صلى الله عليه وسلم أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء صليهم بإثبات أن الله تعالى في السماء والآيات والأحاديث بذلك الكثيرة ومما استدلوا به ما ذكر الله عن فرعون أنه قال لهارون يا هارون بني صرحا إلى أني أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى اله موسى يقول المعطلة إن هذا اعتقد فرعون اعتقد فرعون أن الله بالسماء فحاول أن يصعد أن يبني هذا المكان المرتفع الصارح دل على أن من اعتقد عن الله في السماء فإنه قد أشبه فرعون هكذا أكث الأدلة نقول إن فرعون كان جاهدا للرب ولهذا كان فرعون وما رب العالمين يدعي انه هو ربهم ما علمت لكم من إله غيري واذا كان جاحدا فلا يمكن أن يعترف بأن الله في السماء ولكن اخبره موسى بأن ربنا في السماء لو قال له موسى ان الله بكل مكان ما تكلف أني أبني هذا الصرح أوقذ لي على الطين ثم أبني لي صرحا الان يضطر الى اله موسى انظروا هل في السماء اله ام لا والحاصل ان في هذا كله ادله واضحه على ان الله تعالى فوق عباده ومن ذلك ايات الفوقيه جاءت في ثلاثه مواضع في سوره الانعام موضعات قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده فيرسل عليكم حفظه ولكن قد يقولون ان القاهر فوقهم بمعنى الغالب الافهم ويستدلون بقول فرعون وان فوقهم قاهرون يعني غالبون لكن جاءت ايه صريحه بان الله فوق عباده فوقيه حقيقيه ويقول تعالى يخافون ربهم من فوقهم جل على انهم يعتقدون الملائكه ان ربهم من فوقهم وهذا هو اعتقاد المسلمين اعتقادهم أن الله فوق عباده اعتقاد أهل السنة ولا يضر خلاف المبتدعات ونحوهم فهكذا جاءت الأدلة في اثبات الفوقيه والعلو إلى الله تعالى ومع ذلك فإن الله أثبت القرب أنه تعالى قريب من عباده قال الصحابة يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه الله واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجبوا لي اخبر بانه قريب وكنا ذلك الله تعالى انا رحمة الله قريب من المحسنين المعنى ان الله قريب برحمته لو كان المراد قرب الرحمه, قرب الرحمة لقال ان رحمته قريبه فلما قال قريب دل على قربه سبحانه وتعالى هو مما يشكل او يستدل به المعطله نبات العلو آيات المعية فإنهم يعتقدون أنها دالة على خلاف العلو المعية قسمة معية عامة لكل خلق ومعية خاصة المعية العامة مثل قوله تعالى وهو معكم اين كنتم وقوله تعالى ما يكون من اجواء ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اين كانوا هذه معيه عامه وليس معنى ذلك انه مختلط بالخلق تعالى الله عن ذلك عاكيدة الأشاعرة وكذلك المعتدلة أن الله لكل مكان بذاته وهذا اعتقاد خاطئ بعيد عن الصواب فعلى اي شيء نحمل هذه المعيه فنقول ان الله مع خلقه معيه حقيقيه مقتضاها العلم والاطلاع والمراقبه والنظر والهيمنه والكدره معهم يعلم احوالهم معهم يراهم معهم يطلع على قلوبهم قريب منهم كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد العرق الذي في جانب الرقبة أخبر بأنه قريب من عباده أقرب إليه من حبل الوريد فنقول إن الله معنا بعلمه إن الله يرانا ويطلع علينا ويعلم أحوالنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يرى عباده بكل مكان الذي يراك حين تقوم وتقلمك بالساجدين إنه هو السميع العليم فلا يخفى عليه خافية من عباده هذه معية عامة ومعنى قولهم معهم بعلمه حتى لا يتوهم أنه معهم بذاته وأنه مختلط من الخلق تعالى الله عن ذلك أبل هو فوق عرشه ولكنه يطلع على عباده ويعلم احوالهم وسرهم ونجواهم القسم الثاني المائيه الخاصه وهي التي خص بها عباده الصالحين عباده المتقين قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال وإن الله لمع المحسنين إن الله مع المتقين إنني معكم أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا هذه معية خاصة ومقتضاها النصر والتمكين والحفظ معهم يحفظهم معهم ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم ويكلأهم ويرزقهم أمعهم أمعية مقتضاها أنه ينصرهم ويؤيدهم هذه المعية الخاصة لا تهزن إن الله معنا ينصرنا ويحفظنا ويحرسنا هذا معنى قوله وهو دانا بعلمه من خلقه دانا يعني قريب بعلمه أي يعلمهم انسانا بعلمه من خلقه احاط علمه بالامور يعني احاط بكل شيء وانفذ في خلقه سابق المقدور يعني ما قدره في خلقه فانه نافذ نافذ فيهم لا احد يرد قدر الله الذي قدره عليهم في خلقه السابق المقدور وهو الجواد الغفور الجود كثره العطاء بمعنى انه يجود على عباده ويمنحهم ويعطيهم ولو كانوا كفارا عم بستره ورزقه حتى العصاة وغيرهم يعلم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أي يعلم كل شيء حتى خيانة الأعين وما تخفي الصدور فإذا عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال فإننا نعرف صفة علوه سبحانه على خلقه وأنه مع علوه قريب منهم ما ذكر في القرآن من علوه وفوقيته إلا ينافي ما ذكر من قربه ومعيته فإنه سبحانه قريب في علوه قريب في علوه علي في ذنوه إليس كمثله شيء له السميع البصير ويقال فائدة الايمان بقربه الايمان بمعيته ان الأبد إذا علم بان ربه معه يراه ويطلع عليه فانه يعمل الصالحات ويحذر المخالفات يعلم ان الله لا يطلع عليه جاء في حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت كيف يكون هذا أفضل الإيمان لأنك إذا علمت بأنه معك أفإنك تخافه وتتقي معصيته كيف أعصي ربي وهو يراني كيف أعصي ربي وهو يشاهدني ويراقبني وهو ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بني لا يمكن أنني أتجرأ على معصيته وأنا بين يديه وهو قادر علي لا يعجزه شيء وفي ذلك القصص ذكر ابن رجب في بعض كتبه قال راود رجل امرأة ليزني بها في ليلة مظلمه وقال ما يرانا إلا الكواكب فقالت فأين مكوكبها ألما قالت ذلك ارتعد وتركها أم كوكب الذي خلقها نحن نؤمن بالله وانه يرى عباده لا يطلع لا يخفى عليه من قافية أفهل عبد إذا انه بين يدي ربه وانه يعلم ما توسوس به نفسه فانه يتحفظ ذكر ايضا ان رجلا دخل على امراه ليزني بها ولم يكن في بيتها احد فاظهرت الموافقه وقال لها أغلق الأبواب فأغلقت الأبواب قال لها هل اغلقت جميع الأبواب قالت بقي باب واحد الذي بيننا وبين الله فارتعد لذلك وتركها هكذا يعني ان الله تعالى لا يهتج ولا يهجبه شيء لا احد يستخفي عنه ولو احتجب باسم الحجر ولو اختفى بايه مكان فان الله عالم به هذا فائده الايمان بقرب الله تعالى ومعيته ومراقبته وهذا معنى اسمه المهيمن المهيمن الذي هو مستول على عباده وقادر عليهم وهو الذي يتصرف بهم وحده كما يشاء ونكتفي بهذا وذلك لأن هذه العقيدة عقيدة مقتصرة فإلنا أن لأن توسع في شرحها وليكون ذلك الدليلا على علم هذا الإمام وأنه أجمل هذه المعاني كلمات قليلة ومعانيها كثيرة والله تعالى اعلم أحسن الله إليكم فيكم يقول السائل ذكرتم حفظكم الله هذه الجمله ليس كل موجود معلوم ارجو توضيحها صحيحا ان الموجود موجود وان المعدوم معدوم فلا يقال ان هذا موجود المعدوم الموجود لا يكون معدوما والمعدوم لا يكون موجودا حتى يعدم فيقال هل فلان موجود يعني حي يقال نعم لا يزال موجودا واذا مات يقال انه الان معدوم يعني قد مات وعدم هناك طائفه من أغلات المعقلة من الفلاسفة أنه هم هم الذين ينفون الضدين يصفون الله تعالى بنفي في الضدين نعوذ بالله فيقولون الله لا موجود ولا معدو ولا سمع ولا أصن ولا بصير ولا أعمى ولا متكلم ولا أخرس ولا قادر ولا عاجز هذه عقيده سيئة إن أقول إن هذا مستحيل مستحيل أن ينفع عنه شيء رداك هل يقال إن هذا الرجل لا حي ولا ميت لا بد ان يصع له صفة إلا إذا أريد أن أحد المعاني ليست حقيقية. أمثل قوله تعالى: فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني لا يستريح بالموت ولا يحيا حياة طيبة. السلام الله عليهكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن يرتل المتن؟ كما يرتل القرآن الترتيل في القرآن أخذ بالتلقي يعني ترتيل القرآن أخذ عظم الآية ورتل القرآن ترتيلا وأما الكلام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام التابعين أو كلام العلماء فلا حاجة إلى أن نركله بمعنى أننا نقرأه كما نقرأ القرآن يعني نقول مثلا ويوم القيامة إلى ربهم إلى ربهم أو نقول مثلا يعني خمسين ألف سنة لو كان غير الله أو نحو ذلك بل هذا المد المتصل المد المنفصل مثلا والإدغام والإخفاء والإكلاب ونحو ذلك كأنهم جعلوا خاصة من القرآن ليتميز هذا يسال غفر الله لكم ويقول ذكرتم حفظكم الله ان زواج المتعه ابيح وحرم في عام الفتح فكيف نوجه النصوص التي تبين انه حرم في غزوه خيبر الصحيح ان النكاح المتعه ما احل في خيبر وانما احل في غزوه الفتح ولم يحل إلا أيام قليله يعني كعشرة أيام أو نحوها أشكل عليهم حديث عن علي أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحم الحمر الأهلية حرم نكاح المتعة ولحوم الحمول الأهلية يوم خيبر وذلك لأنه نكر له أن ابن عباس رضي الله عنه أباه نكاح المتعة للضرورة وأباه أكل لحوم الحمير فرد عليه أنك أخطأت يا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم هرم نكاح المتعة وحرم لحم الحمر الأهلية يوم خيبر فكلمة يوم خيبر خاصة بلحم الحمر وأما نكاح المتعة فلم يذكر متى حرم، ألم يذكر زمنه والصحيح انه ما احل ولا احرم الا مره واحده في غزوه الفتح احسن الله اليكم وبارك فيكم أسئلة عبر الشبكه يقول السائل ما الفرق حفظكم الله بين الممكن والواجب والمستحيل واجب الوجود هو الله الله تعالى واجب واجبا ان تعرف بوجوده وأمل الممكن فهو الذي يمكن أن يوجده ويمكن أن لا يوجده فتقول مثلاً هذا الشاب يمكن أن يولد له ويمكن أن لا يولد له يمكن أن يتزوج ويمكن يمكن لا يتزوج هذا هو الممكن واما المستحيل فهو الذي لا يمكن وجوده ومنه الجمع بين الضدين الجمع بين الردين لا يقال حي ميت ولا يقال مثلا سميع أصم أو بصير أعمى هذا هو المستحيل أحسن الله إليكم سؤال آخر عبر الشبكة يقول هل أتابع الدروس أم, أن أم اني أكمل حفظي للقرآن إن رأى أنك يمكن أن تجمع بينهما، يمكن أن تجعل وقتاً ولو قليلاً لمشاهدة الدروس وبقية الوقت له في القرآن والاهتمام به. هنا تنبيه يا اخوان بالنسبة للأسئلة بعض الأسئلة يكون الشيخ أثابه الله قد أجاب عليه في الدرس وبعض الأسئلة يكون يعني غير واضح. مجرد حديث أحد الأخوة كتب حديثا ولم يكتب ماذا يريد في هذا الحديث فأرجو ايضاح الأسئلة حفظكم الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين